شاهدته ان اكتب الاسرار له واليه ا ر و ه ا فصدقوا ان اكون موجودين في عهدي معاه و ب د أ ت أ ح ك ي ه ا أ خ ب ر ت ه ا ل س ر ا ر الا واحدا أ ن ي بحبك الروح تفضح اشواقي و أ خ ف ي ه ا